أقدستي زخونا تمرتات نخلن هزبتات إلوش مذهبا معلتي فعلا أبتاء الدرس السادس بسحنا شادشيتي درس معلتي شروط الصلاة كن مخونت ناي صلاة كن مي صلاة كن قبرو زقبأنا كان مالو زقبأنا نقرات معلتي شروط الصلاة إلو الشيخ ابن باز رحمه الله وهي تسعة تشعدت إيان إلو طبعاً زين شعات زعات كلها أنا أنا حبذني قبّأ أن قوم نبوتنا يخون نديتنا نحوتنا كنعلمهم يقبّأ أنّ ما التوحيد سعيد وزمت صلاتي مالتي بأركس زين شدشتة وسدن أن حجي حج سلاستة ريفنا لكن أبو خلهو نخذها غرقم مالتي إن شاء الله حجعنا وسدن إذن شعرت تزيعتين قدامي تنبعر الإسلام حدثة قد ممس قادوا أسلاميكو خووناً له أبسلمنا خي أتواجن صلاته تقبال الناتية بالله والعقل كمؤون أأمرو كلونا حدثة قن عند حر تتسللو صلاته مقبولة كمؤون حنقوله أتاو ساعتو غينو أمرو أتاو ساعتو غينو ابتي عنقولو سحتلو ويدماني ابتي زحملو غيزي امره مولو سلازي يله اب سعته زي, زي صلاته بل انما مولو امره هو ييبقى ما لتي كاغو كن انت داك تصليلو زي عذر ولا انت سجدت تقبلت يا بلال كيتردو يسجد سلازلو ما رب سبحانه وتعالى أتي قلم رفع لي مرفوع عنه القلم ثالثة التمييز انت قبر مالتي كفلا لي كخيل اللو. زخفال لون زي تسبغ لون زي ما ودي شوعة عامة مسكونا ابزسعاتي صلاتي جمر ودع عسر تعامة مسكونا انت قبر مالتي يا شباب صلاتي أبي يهرم ازيها الرسول صلى الله عليه وسلم تغسوها مالتي رابعية التمييز ورفع الحدث تي نود نازوفروس نجر كله على له السدم بارك الله فيكم انت ده حد سب دكسو ملوب ملو دكسو أبز الساعة تزي لبون دحر زيف ال زيف اللطويله ملوب ملو خد دكسة وضوخ جدد الله وضوخ جبرالله وضو فريسو وضو فهرساس قبر وضوخ, وضوخ, وضوخ جبرالله كمون بارك الله فيكم تي نواقض ال وضوخ مسألنايو تامون قلقل دحر وضو كل زيتات نوضو زفرس زي وناجر إن شاء الله بزمص درس انتو سينا لكن تا مهم زلا خططي شروطناي سلام مالتي و رابعيتي نوضو زفرس نجر العلول لنا بوضو غيرنا مالتي سيزي وضو عند حر غيرنا انت خونا له مالتي بارك الله فيكم اذا صلاتنا تقبلنا تعالو بزاي الوضو كنسجد عين خلن كمون <أمين> حدث أكبر تجاتمو حدث نبصه هذا حدث نبصه هذا حدث تجاتمو نبصه كمون مالتيو إزالة النجاسة نجاسة كان كان لنا كم أنت مالتيو كاب نبصنا كمون كاب كذا عنا كمون كاب بوتا بوتا كتكون العورة حفرتنا وممكن يشوفونا لنا كده أنقيرنا كن سجد يقبع إذا خلوه سيدنا نرنا لما عنتم بحر ودخول الوقت صلاة كن سجد نتقعينه زي أحد عشر درس يا مالتيو لنا وقتية أتيدي أعتوان جز الصلاة كعتواله وقت الصلاة كعتاله كدمي صلاة عند حر كعتو سجدنا إذا تقبال الناس يا بالله واستقبال القبلة كم قول قسنانا القبلة غيرنا خلسا قب والنية نية نية صلاة دماغة اللوانا مالتي زيئين مبقر كنت اخونا اللوان شاعدته زيئتن يا شباب شروط الصلاة حفظنا ابتكبار كنوعلا يقباء مالتي مبقر كستا حجن واسداء درسي قلاجيزه ملسا درو... دخول الوقت وقتنا ناي صلاات آتيو مخانو كان الراعز ألمه طبعا نبزك نازل زي الحمد لله مساجد عزان تسمع منبهالله كمون بارك الله فيكم تقويم زهوري عادكن زخ زانيو عصري كل ينقري لكن أب ما قشان تقولين برهقاتها تقولين دخول الوقت كما يقرنا نفلطونس بالمالة إذن هاي دخول الوقت شرط مغانو أولا حديث ناي جبريل عليه الصلاة والسلام قال لنا جبريل عليه الصلاة والسلام من الله صلى الله عليه وسلم أسجدوا كلتاك إذن كلتاك معالت أسجدوا أبتاقد قداميتي أول دخول وقت الصلاة نرا مجمرة صلاة أتوم سبلت أسجدوا تا وقتي صلاة نسأخلت أسجدهم أبتخل إليه تدماني نأخر وقت دماء أبأسجدهم بدحل إنتعي لهم من رسول صلى الله عليه وسلم جبريل إنتعي يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين بارك الصلاة أممم قلت زين وقت زين أبتان أي مجمرة أبتان أي مجرشان أممم زين كساك التخيل إلي طيب إذياء بحديث ابن عباس الرقباء مالاتيو الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل أسجدني قلتاقي زي إلوه إنتايلهم ابن عباس إذياء خوريوان كله كاب رسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قلتاقي زي أسجد أموني أمني جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر ظهريس قدوموني حين زالت الشمس صحي ظن مسبلت مغنياتو صحي رفض مسكونة مجرشان اي رفض مالاتيو قاب ما اكل سمعي نان رغبة قاب ما اكل سمعي ظن بالمسبلات قن ظهر آتي اللو وكا وكانت قدر الشراك من تي بارك الله فيكم إذا زي حديث زين نحصلناه المتزم هنا تو دروس المهمة نتي كل زبنا خردة إلى سل ترجمة زله نحصلناه نحن المتزم عليتي. يعني إذا صح زين زملتيلا كندي الشراك شراك زي ناس رولو نجستم نا على تي ناي لا شيء نبل حاجة كندز الظهر يعني وزو حيصنحتن مالتي زنب الليل ادي ساعه زي ذات حزيا مزنبلت مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم اسجدن لظهري له وصلى به العصر حين كان ظله مثله عصر جمع اسجدني اتصلالته كندو حساب زخون كندو متكه تخونو اتصلال انت مالتي عصر اتي الله وصلى به يعني المغرب حين افطر الصائم مغرب دماني سواء ما يمس فتر ما عايش سواء ما يمس فتر صاحا يمس عربت أحسنتم. طيب وصلى بي العشاء حين غاب الشفق العشاء دمان الشفق الأحمر كيح بعين غاتره إذا المستفائل بدحرزي العشاء سواء دماني وصلى بي الفجر حين حرم الطعام وشرابه على الصائم فجر الماس قدوموني اتي مقبن اخلا حرام مسكونان تتس او ماي ما اسماتي سحور بل يعطو مسبلة بدو حرزي فجر سقدلني جبري له فلما كان الغدو صلى بي الظهور حين كان ظله مثله اب ظهري نساء يعني سحاي زنب المسبلة مباشرة اسقدوهم ابتاع قدمي تقبله ابتاع قدامي فلما كان الغد صلى بيا حين كان ظلهم مثلهم لكن ابتقى لاعتبارةك الله فيكم كندقوماته مسكونة زهورس جدا مني آخر وقتنا انت ماتي ناي زهوري ابتئ جنس حيز بالمسبلة ابتئ أول وقت يعني رح جين سلانو هندو بده حرزي عصر غني وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه زيان ما ني مجرش عصر مالتي خساب زيان زي تتخون الله خلت ظل كند خلت قمتك ابزي عرارونا يتصحي مالتي نعم عصري بزي اسقدني اخر وقت تتخون الله مالتي وصلى بي المغرب حين افطر الصائم مغرب دم ما اسقدوني مع اسمالاتي جبريل اسقدون صوامين مستفطره وصلا بي العشاء الى ثلث الليل العشاء دماني معس اب ثلث الليل الثالثة اف مستجمر انها اليتي شو عسكي دلني زيان تايت ترد انها مالاتيو ضروري اندحر كوينو خسابزي اه اختياري اختياري خربلي خساب ثلث الليل عنه كابوكن الى الفجر اللي الضرورة وان تساقدي خمالاتك خساب السلحي لكن تاز وقتي كل ما اخرتها ثلث الليل زبهل يا شباب نحادر أيتي أبسلاستا نمغلو كثلاث ساعات تعرق كساب الصبح أربع ساعات زي أبسلاستا ندحر مقيل مايو كتل تسعة كم تصيحين سسلاستا ساعات كم واضح يا شباب أربع ساعات زي تقدمي تثلث كتل تسعة ما دحر العشاء جل الله مباشرة إذا هريخلت ساعات، إذا هرم تسعة شدش ساعات نبل مثلاً ساعات تغينو ككل تسعة سأخذ قبل عشاء هذا خلت ساعات الكافر. ثلث الوسط نعم أكب زلمة ليتي خلت ساعة ما خلنا يخون اللو كل تسعة كم زقير كذا تغلو ناي ليتي العشاء سجد الله معسي كتاب الصبحي بدهري كساب الثلث المسأة وانا إليت مالاتيو الثالثة مالاتيو العشاء سقيدني وصلى بي الفجر فأسفر يعني الصبعي سقيدني لكن كسجدني قوله بره مسبله صحيح والسطن لكنه آخر وقت مخاني يردعني سلازم اختصار انت معلاتي جبريل كلتا معلت سقيدهم أبتا قدميتي أبتا قدميتي معلتي أبتا نايمة جمر يا وقت سقيد أبتا قليتي تقن آخر وقتي أسكدوا نعم. نعم وصل أبي الفجر فأسفر ثم التفت إليه فقال يا محمد جبريل عليه الصلاة والسلام هايلو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبله وقتنا أنبياء كم زين يا ركن مخازن والوقت ما بين هذين الوقتين منجو غلطة زين وقت زئاتا وقت نعيش يرو رواه أبو داود وكذلك رواه الإمام الشافعي في مسنده وكذلك الإمام أحمد وكذلك ابن خزيمة والحاكم واللفظ لأبو داود وصحه الحاكم وحسن اسناده ومحقق المسند وصحه ابن عبد البر في التمهيد إلى آخر تخرج هذا الحديث مالتيه سلازي ساعة تا ناي دخول الوقت وقتي خمزة عاتو وقت صلاة كان الراعز لنا كان وقت دحرس سجننا قن أبز الساعة تزي صلاتنا تقبلنا تلو قدمي وقتناي صلاة أبز ساعة تزي تقبلنا تقبلنا لازم وقتي صلاة كم ساعة توا كان الراعز علينا ما عليه في دخول الوقت وقتي كم ساعة توا من رجعتنا مغنيات الوقت تزي رب سبحانه وتعالى عزيزنا أبو وقتان سقدام على مالتي دليل نايذ وقت صلاة أتقمزلو رب سبحانه وتعالى أب حديث أب قرآن نتاعي لمالتي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هي في الوقت إذا صلاة الزياب قايلوا رب سبحانه وتعالى أبو وقت أنا خنسق دا واجبي وإنما فرضي قدينيو قد قدينيو لرب سبحانه وتعالى مفروضة أبو وقتها قديس قد, قد وايلنا فهذه وقت الصلاة أنا حلف يبلنا حتى توم حاجة زلوا ظهر عصر يسقدون بحساب مغرب العشان يسقدون أما قشا زلو ككم كونتات نايتكو عزوه مالاتي زورا عصرا بحنساب سقدان إما جمع تقديم أو جمع تأخير كذلك المغرب والعشاء بحنساب سقدان يخليلو إما جمع تقديم أو جمع تأخير وي زورينا بعصري يدونقيا ويدمع عصرينا قدمة كمون المغرب والعشاء وي مغرب مثل عشاء ويدماني العشاء يقدم نعم مغرب, مغرب سكدا مالتي ودليل الأوقات كمون إذن وقت زعاة حمشت وقت أبقران تتقسنا اللواء مالتي قوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إذن صلاة زعاة أقمني لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لدلوك الشمس أي لزوال الشمس كسب سحيزن بلت بالمالتي صح أي زنب الجيله كابتي أب ماكل سماعز صنحته مالتي، آه شباب صح أي زنب الجيله أنت وين أتعلم مالتي؟ مع ما حاز... أنت أتي أتعلم مالتي؟ صلاة الظهر أتي ربي كاب صلاة الظهر أتي حس كيلو تغيس بذا عزيزه، غسق الليل كساب ليتي، أبزيه من ستقيس الله غساب ليتي، آخر ليت السكرانته، العشاء، سلازي ظهورن. عصر مغربينا العشان أبز أزية أتينا اللهم عليتي بدخولين سبحانه وتعالى وقرآن الفجر كم أول قرآن الفجر أي وصلات الفجر لما تاجن وقرآن الفجر تباهي لا زلنا نحررنا مالتيه أي وصلات الفجر لطول القراءة أنو إحنا سلنا الصبح سلذي وقرآن الفجر رب سبحانه وتعالى لكن تفسيره انت مالتي وصلاة الفجر ماتي كم قول صلاة الفجر ابو اغتاس قد كلا وقت مالتي. إن, ان قرآن الفجر إنش كان مشهودا يعني قرآن الفجر اي انت مالتي صلاة الفجر كان مشهودا اي تحضر الملائكة ملائكة ازمت ووقتها زي الصبح زيان سلازي لما عنتي بزعبة شرط واحد أنتي شرط وسيدنا والسلام بارك الله فيكم دخول الوقت، وقتي خمزة أتوه، كنا راقص، إن شاء إن شاء الله. كنت شرطي سري فنان اللوا، ساتنا أبز مس سات جماعة إن شاء الله رب عمر عطانا وغناه. إن شاء الله. ما لكوا. شباب. نحرتون.